الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فنسال الله ان يتقبل منا جميعا صالح اعمالنا وان يغفر لنا زللنا وان يغفر لنا تفريطنا وتقصيرنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوه الكرام نتابع مع بعض الوقفات والتاملات الايمانيه مع غزوه تبوك وكان اخر ما ذكرنا في الليله الماضيه من كلام كعب ابن مالك رضي الله عنه انه قال ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس الى اصحابه ما فعل كعب وتكلمنا عن تفقد الاخوان و السؤال عنهم وصلت الرحم الإيمانية وأنها من أعظم ما يحفظ به رب العالمين المجتمع المسلم ومن أعظم ما يعيد له القوة والخيرية ويزيل التشاحن والفرقة والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخ المؤمن والمؤمن مراه أخيه يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه قال أهل العلم ويحوطه من ورائه كأنما وضع يده خلف ظهر أخيه لا يسقط وأخوه إلى جواره يسأل عنه فالمرء قليل وضعيف لوحده وهو قوي وكثير بإخوانه وهو وحده ضعيف يتعرض له الشيطان فإذا جاءه سؤال من بعض إخوانه ربما كان ذلك سببا في عودته لذفء إخوانه والشيطان من الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد ويد الله مع الجماعة نسال الله أن يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا قال كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس إلى أصحابه ما فعل كعب قال فقال رجل من بني سلمة لو صرح كعب رضي الله عنه باسمه فلا شيء عليه لسيما وكعب قيل في حقه كلمات طعن، ولكن قال قال رجل من بني سلمة حتى لا يحرم أجر الستر نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة قال فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه أو النظر في عطفين معنى الكلام هذا رجل كان يعيش قبل الإسلام عيشة الأمراء ويهتم بالمظاهر والثيام والجيد منها وهذا الهندام وهذا المظهر ونحن الآن في ميدان الجهاد فهذا رجل شغله عن ذلك برداه والنظر في عطفه سبحان الله بين تبوك وبين المدينة ما يقارب ثمانمائة كيلو وليس هناك اتصالات ولا تلفونات ولا نت ولا غير ذلك والله أعلم بحال ما كعب رضي الله عنه ومع ذلك خرجت الكلمة وكتبت على من قالها يا رسول الله حبسه وما يدرك حبسه بردا والنظر في عطفه كلمة خرجت وكتبت في صحيفته وكم من كلمة تقول لصاحبها دعني يا ليتك ما تكلمت بي كم من كلمة تقول لقائلها دعني وما اضرك لو كنت سكت ماذا سيخسر اذا سكت حتى اذا عين وسئل بعينه فقال الله اعلم لا يضيره ولا يتضرر بذلك ولكن كلمه خرجت هكذا وسهله ميسورة ولكن الاشكال في العاقبه وفي السؤال عن هذه الكلمه فان العبد يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم نسال الله السلامه والعافيه والعافيه شوف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بال لا يلقي لها ب... كلمه في لحظه كلمه والوقوع في اعراض المسلمين لا سيما الصالحين منهم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 الخوض في الاعراض لا سيما اعراض من ظاهرهم والله اعلم بالسرائر الصلاح حفره من حفر النيران يا رسول الله من نجا املك عليك لسانك لان كثير من الناس يملكه لسانه هو لا يملك لسان نفسه انما لسانه يجره فينقاد وراءه ويتكلم ويتكلم سبحان الله والا لم اخذون بما نتكلم به فكلتك امك يا معاد وهل استفهام استنكاري وهل وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم هذه الكلمات سبحان الله كلمه بها يخرج الانسان من الاسلام في هذه الغزوه في غزوه تبوك قالوا ما راينا مثل قرائنا ارغبنا بطولا واجبننا عند اللقاء ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقود ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ها؟ قد كفرتم كلمه اجل بكلمه يدخل الاسلام بكلمه تحل له امراه بكلمه تحرم عليه امراه بكلمه لا يلقي لها باله ما فعل كعب يا رسول الله حبسه بردو النظر في عطفه قال معاذ رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا هذا الفتى المعلم اعلم الامه بالحلال والحرام من رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق العلماء يوم القيامه برتوه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا ومن ذب عن عرض اخيه رد الله النار عن وجهه نسأل الله أن يجيرنا من عذابه المهم قال كعب وقال معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغني أنه توجه قافلا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ رحلة الرجوع إلى المدينة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير قال حضرني بثي حزني وطفقت أتذكر الكذب في لحظات الضعف يعرض له الكذب وأقول كيف أخرج من سخطه غدا قد يبدو في بعض الأوقات ان ايسر الطرق للخروج من أي أزمة الكذب وهي كلمات وبعد ذلك يستغفر ويتوب ولا والله ما كان الكذب ابدا الا كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الصدق تمانيه والكذب ريبه الصدق تمانيه والكذب ريبة. هذا كلام رسول الله سلام. ما كان في الصدق في الكذب نجاة أبدا إنما النجاه في الصدق قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق لا يزال يصدق ويتحرص حتى يكتب عند الله هو ده الإشكال الحقيقي اسمك عند الله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان كان بالامس اسم عند الله مؤمن اليوم اسم فاسق لا اله الا الله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان قال وان الرجل لا لي يزال يصدق ويتحرصه حتى يكتب يكتب, يكتب يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب في أي وقت فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب لا يزال يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نسأل الله أن يجنبنا الزلل نتابع الليله المقبله أقول قولي هذا أستغفر الله ليرم